ثم أغلقنا الآخرين وإن من شيعةه لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون مَن آلَ يتيمًا دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم فتعللوا عنه مدبرين فرأى الى فقال ألا تأكلون ما لكنا تنطقون فراغ عليهم بربا باليمين فأقبلوا إليه يجفون قال أتعبدون ما تنشفون هو الله خلقكم وما تأمنون في الجحيم فأرادوا به كيدا فادعلناهم الأسفلين وقال إني ذائب إلى ربي سيهدي ربي بني من الصالحين فبشرناه بغنى من حميم لَمَّا بَنَى وَمَا سَيَقُولُ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ إِنِّي أَرَاكَ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قُلْ يَا أَبَتِ إِذَا مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي cha